بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المرسلين ا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علينا الكتفاة الرحيم الله وبارك سيدنا النبي أهلا وصلها وسلم محمد بم ينفعن إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وسلم على وتوب وصلى نحن ا كنا بنتكلم معاكم في ا ل م ح ا ض ر ة قبل ا ل م ا ض ي ة ب ا ل ن س ب ة لاشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء ا ل ك ع ب ة قلنا ان ا ل ك ع ب ة دا بناء مقدس بناه ابراهيم عليه السلام وكان له م ن ز ل ة عند العرب وعند كل من حج هذا البيت وهو و حجر الاصنام أ ح ج ا ر ولكن فرق بين حجر يوحد رمزا وبين حجر يعبد من دون الله ف ا ل ك ع ب ة كان حولها ت ل ت م ي ة وستين صنم كل الناس يلوزوا بصنم ويعبدوه من دون الله عز الله من إنما وجل البيت الحرام ر م ز ل ل و ح د ة واذ جعلنا البيت م ث ا ب ة للناس و أ م ن ا يبقى رمز يعني لا نعبد ولذاك ربنا يقول فليعبدوا ولا ا ه ذ البيت ما الأصناع إنما قاله يختلفش على يبقى عبده رب هذا البيت فاللي ع ب د و ا رب هذا ايه البيت يبقى ا ذ ا فارق ب ي ت اه وعشان كده العرب من تتبعهم لهذا ال... لهذه ا ل ق د س ي ة قالوا دخلت ش و ي ة تحريفات على الطواف بالبيت وكذا وكذا قال اه ولما جه ه انهدم البيت في حادث الفيل ن لما جميوا ب في عرفيا ان دين بيت مقدس ولا يمكن ان يدخل فيه مال فيه شبهه يعني لا مال بغي ولا حدوان كاهن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ق ل و ا ذ ا لما جمعوا الاموال ليبنوا هذا البيت جمعوا المال الحلال الخالص فالمال ا ل ل ي جمعوه ما كفاش لبناء البيت على ما بناه سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فبنوه نقص حته احنا بنقول حجر اللي احنا عليها إسماعيل فالحت اللي قال ايوه قال طب ما كان خلاله؟ قال لا هم يعلمون أنه لابد أن يكون من مال طاهر ولا يكلوا فيه كذا ولا كذا قال بنقول يعلمون دي دي يبنوه يكون حجر نقصه أنه أن من ن طب يبقى ب قال و هم فيه اذا طيب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما جه ما كان يقدر يهد بقى ويبنيه اه هو عاوز يقول انه يقر الامر على ما هو عليه عشان منعملش ا زعزعه زعزعه ليه ل أ ن الناس لسه يدخلون ليس في دين الله قال نعمل نكسه و الناس ترجع ولذلك ا ك ا ذ ل قال صلى الله عليه وسلم السيد ع ا ش ه لولا أ ن قومك حديث عهد ب إ س ل ا م لهدمت البيت وبنيته على قواعد إ ب ر ا ه ي م وماكنش ا يرفعه عاليا ل أ ن ه مرتفع عالي ولكن ذ ل ن ت م ا تروح عند الملتزم ربنا و ي ا ك م إ ن شاء الله م ت ل ق ي باب ا ل ك ع ب ة في ص و ر ة كده في تلتينها من فوق قال لا هو كان على ا ل أ ر ض ي ة فلو كان عمل كده سيدنا ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يبقى ي ع ن ي فيه رجه في ا ل ع ق ي د ة فعشان كده حافظ النبي صلى الله عليه وسلم ع ل ى ه وده اللي ف ه م ا ل إ م ا م مالك رضي الله عنه حينما أ ر ا د الخليفه بن مروان إ ن ه يهد البيت قال له لا خليك بعيد عن الموضوع ده قال له لي قال عشان الملوك من بعدك هيجي ل ع ب و ا اللعبه دي ايه د هد وابني وزود انما ج وينجز وتوسعة قالت ل م د يبقى اذا وتبقى كان الامر س ا الاول ف في ي كان ا ل م ل ي ل ك ما كانت ا تتبقى في ل ه ولذلك د الملك عبدالله دلوقتي دخل ل ر حق ا ل س ن ة تلاقي ان ه المسجد زاد ضعفه خدوا مبانه وعقاراته وفنادق وزالوها كليا وضموها المسجد يبقى ا ذ ا الفكر بتاع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والفهم بتاع اصحاب النبي و ت ب ا ع النبي عليه الصلاه ف ك ر منتظم عشان منعملش ا خلل في الجوهر فعشان كدا إ م ا م مالك قال له لا ي ب ع د عن الموضوع قال له عشان لئلا يصور لعبه في يد الملوك من بعدك عشان تجش ب كل واحد يهد ويبني وده اللي بقولك أنا شفته اول ل ل ي ب ق لكم أ ن ا ه سته وتسعين كان الملك ف ه د ورحم داخل ح ي ط وبعدين الملك عبدالله ب د ا خ ل قال أه كل وكل واحد داخل ق ولذلك تلاقي ا ل أ ب ن ي ة م خ ت ل ف ة هذا توسعه في عهد م ي ن و هذا توسعه في عهد م ي ن اه نحن ا ب نتكلم على ان نقرب ا ل م س أ ل ة لو كان ترك هذا الامر الى البيت ذاته لحدث فيه ذاك بس انما ربنا حفظ البيت على ما هو عليه يبقى ده ببين إنه البيت للوحدة. وعشان بيقول فولي وحيثما بقول اذا انه وعشان ده للوحدة كده وجهك كنتم للوحدة رمز شطر مركز ن ق ط ة التقاء للمسلمين في جميع انحاء العالم إ ن م ا نعبد قال لا ما نعبدش ولذلك النبي قال على قال انك ل إ أ ع ظ م عند الله عز وجل ولكن ح ر م ة دم المسلم أ ع ظ م عند الله منك ل أ ن هذا حجر ودبانه هذا جماد وده انسان فعشان كده يقول ايوه ا ل ق د س ي ة مش ل ل أ ح ج ا ر ا ل ق د س ي ة للرمز شعيره من عند الله عز وجل ماشي حبيبنا كده طيب قلنا <تصفيق> النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما جه ي ب ن و ا ا ل ك ع ب ة في ب ع د عام الفيل كان لسه فتي وعنده ثلاثه وثلاثين س ن ة من العمر يعني في م ر ح ل ة ا ل ق و ة دبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بصدق و خ ل ا ص ا ل أ م و ر دبرها إزاي؟ قال حسن التصرف من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعشان كدا بنقول أ ي نبي ربنا بعاته لازم فيه ا ل أ ر ب ع صفات لما تقدم ا في التوحيد ص د ق و ا ل أ م ا ن ة والتبليغ والفطاعه اي نبي لما تيجي تقدرسوا في ا ل ن ب ت في التوحيد مش ع ن د ك توحيد ولا حاجه هيقولكم إ ن شاء الله خلاص يا مولاي انا مش ما ش م نختلفش انما ه ي ج ي و ل مش ه ي ج ي و ل ك ل اديني بقول ماشي اي نبي ربنا ب ب ع ث ه بتتوافر ف ي الصفات الاربعه د تبلغه الصدق ا م ن ة و و ا ل ا م ا ن ة والتبلغ و ا ل ف ط ا ن ة قال يعني يبغى اذن لماح يفهم صح ولا لا نقول والله ده الانسان تا ا غ ل الصوب يفهمها وهي طير فنحن ع ا و ز ي ن اللي نفهمه هو ي انما طهر إ اللي هيفهمه عمن صحيح ونقول ان الدنيا انهدت وراحت مرتبه مع、الدنيا. فعشان الدين د ك بعدين ن ق ل المسألة ن ا في فطارة ب بثاقب ي عليه يعرف نبي يعرفش مع الصلاة والسلام بثاقب وإخلاصه فكره الله إنه إنه عز وجل جاب يتصرف بشخصيته التي إ ن م ا هو يعرف ما يعرفش ف ع ش ا ن كده نقول إ ن ربنا ج ب ل ه على الصدق فهو صادق من قبل ما تجري البعث او من قبل ما جاتلوا البعث يبقى اذا كان س ي ق واحد عند النبي عليه الصلاه والسلام ف أ ذ ا ر وضع الحجر بذكاء و ر ج ا ح ة عقل و ث ق ا ب ة فكر هنحط قالوا احنا ه ن ا خ د اول واحد يخش علينا فهم ارتضوا لي عشان عارفينهم عارفين. هم قالوا ه ن ح ك م اول واحد يدخل علينا فلما دخل محدش اعترض اد الكلام لانه لو كان غيره مكنش ا ا موافق لبعض الناس كان يعترضوا الناس ده يقولوا لا ده سيرته كذا ده عنده خلل في كذا زي كذا الناس بتقدم ت ق ي م في بعض في الانتخابات أ ي و ه بيحصل كده فعشان يبقى الواقع معروف إ ن م ا عشان ا ل ـ c d ي d بتاعه م ي ة ميه ة قالوا إ ذ ن ارتضينا وعشان كده بيقول في التعبير ارتضينا الصادق ا ل أ م ي ن يعني ع ل ل و ا سبب الرضا يعني مش ارتضينا بس عشان هو كرش ولا هاشم ولا كذا لا ع ل ل و السبب ا بيان ا ا ل ع ل ة ارتضينا الصادق ا ل أ م ي ن فلنبع السلام خلع ر د ا ء ه وفرشه وحط عليه ا ل ح ج ر و ا ل أ ر ب ع ة كل واحد من طرف زي ما بتعمله وانتو داخلين الاستاد في الملعب ولا متعملهمش كده ا مولان ملكوش في الملعب انا بقا اتفرج اقول لكم نعم, نعم؟ ح ض ر يا مولان اي ح ا ج ة فرشها ح ا ج ة فرش مشار د ل و ق ت لما بيبقى عندك اولمبياد ولا عندك م ع ر ش في التحرير ميت واحد شايل العالم صح ولا ايه أ ي ه هو كده فهو يعني حاجه عشان يشترك الجميع فيه فاشتركوا عشان ما حدش يقول لا أ ن ا محطتش ا ايدي لا أ ن ا محطتش ا ختم ايدي لا يا عم ح ط فيبقى كله اشترك يعني أ ر ض ى جميع ا ل أ ط ر ف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ووضع الحجر ويبقى انتهت ا ل م ش ك ل ة في وضع الحجر فدا بيعبر لنا عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماته ا ل ش خ ص ي ة التي أحلته لذلك ثم يبين مدى سياسته صلى الله عليه و س ل م و إ د ا ر ت ه ل ل أ م و ر د ه بالنسبه لوضع الحجر الكعبه ل الحجر ل ي هو وضع الحجر بتاع ا ة اللي و والله موجود مولانا ولما اشتراك النبع بناء الكعبة ماشي حبيبنا ماشي ماشي كان موجود يا ولما جد طفان في جد لما جاء الطوفان زحزح ا ل ح ج ا ر ة عن بعض فتناثرت ف ابراهيم ل إ و إ س م ا ع ي ل عليهما السلام دوروا عليه ولجوه و ض ب و ه حطوه في بناء ا ل ك ع ب لما انهدت ا ل ك ع ب ة برضو في, في طير ابابيل جابوا للنبي عليه الصلاه والسلام وحطوه في مكانه ما شانوا ن ا ما شا ليش طيب ي ع ن ايوه لسه عندنا ابقه حاضر مولا اختلاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غار حراء غار حراء ع ب ا ر ة عن كهف في الجبل م و ق ع فين في الشمال الغربي من م ك ة م واللي بيروح ان شاء الله ي ح ج او يعتمر ب يوروه على انه ده من معالم اللي م و ج و د ة ب ا ل ن س ب ة للمزارات ماشي ن و ل ا يبقى اذا احنا عندنا الكلام هنركز على حاجتين احنا عندنا غار حراء وغاره ثور لان ده غير ده يعني هما ا ل ا ن ي ن مش واحد ف ا ل ب ع ث ة جت ل ل ن ب ع ا ل ص ل م في غار حراء غار حرادة في الشمال الغربي حرادة الشمال في من مكة وقالوا ا شاء الله بأمر الله يشوف وربنا يوعد الجميع ل ل ي بيروح يشوف يوعد بأمر إن إن شاء الله ايه ى ك ل ل ا ا م ق ا ل خ ل و ة يعني اختلاء ا ل إ ن س ا ن بنفسه لا عيال ولا ز و ج ة ولا مشاكل ولا اي حاجه يعني جاب ش و ي ة بنجو بتاعي حشش ا فيهم لا لا طب ي هو لما اقصف التعبير مكذوب وخلاص كده قال لا لا لا لا لا مش المقصود ب ا ل خ ل و ة كده ما المقصود ب ا ل خ ل و ة قال اختلاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان حاجتين الحاجه ا ل ا و ل ا ن ي ة عشان يحاسب نفسه انني بعمل عمل كويس ف أ خ و ن ا بيشوفني يقول الله يفتح عليك مولانا وكتر من أ م ث ا ل ك يبقى بيجي مني انا بقى يعني قد تاخذني ا ل ع ز ة باسمك وقل أ ن ا أ ح س ن واحد يبقى في رياء في رياء وفي سمعه وفي كذا ي و ه عليكم السلام ت ر ك ا يبقى إ ذ ن دي أ ش ي ا ء تغلس تغلس أ و تشوب ا ل ع ق ي د ة فعشان تبقى عقيدتي صافيه قال قال سيبك بقى من الكلام ده عشان مش ك ل م ة ترفعك و ك ل م ة تنزلك احنا عاوزينك تحاسب نفسك بينك وبين الله الذي قلقك ه د ي ا ل خ ل و ة ه د ي ا ل خ ل و ة يبقى المقصود بالاختلاء م ح ا س ب ة النفس مده زي ما هو للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مطلوب من كل إ ن س ا ن ولا مش مطلوب ا ي و ة عشان كده ع م ر مخطاب ا ي و ة عشان كده ع م ر مخطاب قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب قال ا ي و ة انت ه ت ح ا س ب نفسك وقتي لما تبقى لوحدك ب ق عشان لا ده يبقى له ت أ ث ي ر عليك ولا ده يبقى له ت أ ث ي ر عليك و أ ن ت بينك وبين الله سبحانه وتعالى وبين نفسك يبقى إ ذ ن تكون صادقا في ا ل م ح ا س ب ة تكون صادقا فيه في ا ل م ح ه يبقى إ ذ ن الاختلاء ده قال أ ي و ه قال ب ح ا س ب نفسه يعن ي لما تيجي يكون زي ح ا ل ت ك قال انا بابات في ا ل أ و ض ه اللي و ر ا ك و دي قال أ ي و ه بنان قال ا ي و قال بحس انني نزلت القبر لا ز و ج ة ولا عيال ولا س ر ي خ ابن يومين زي ما بقول خلاص يبقى اذن ده مجال في إ ن ه ا ل إ ن س ا ن يفكر هل هو مع الله ولا مش مع الله أ ح س ن يزداد إ ح س ا ن أ س ا ء يتجنب ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا لما تبقى مع د ا ومع د ا ومشغول في الدنيا يبقى من ا ل فاضت حاسب نفسك والناس عمالين يكركبوا على ا ل م ا غ ك و ل و ا ح د بيجاملك ب ك ل م ة زي ما بقول بيتخنوا اذن العمليه هتبقى صعبه صحة ولا إيه؟ فعشان بيقول الهدف الأساسي إنه كده بيقول من الاختلاء ا ل ن ب ع ا ل س ل ا في غير حراء انه يحاسب نفسه و خ ا ص ة من يقوم بتبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان الامر ده ه يبقى للنبى عليه الصلاه و ا ل س ل م قال ي ق ى للعلماء والرساله يبقى اللي بيبلغهم لازم يبقى ده اولى الناس بهذا الامر اولى الناس بهذا الامر انما لما تبقى بقى حاكم ولا كذا وكذا وده بقول وطاعه وده وده وده بعزهم العربية بقل لك لك لك نفسك سمر تنسى عم يفتح يبقى تنسى نفسك خالص وتقول انا ربكم لا ع ل ى والعياذ بالله صح ولا ايه, صح ولا إيه؟ ايوه الاطراءات ا ل ك ث ي ر ة هي اللي ب ت ر ف ع الناس كده تخليهم يعمل و ا كده اه اه فرعون قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي مش كده أيوة. ولما قال قال قال ولا ايه؟ ايوه كده كده ابنني صرحا لعلي صرحا أطلع إلى إله م ولكن س ى وإني أ ظ ن ه من ذ ب ل ت يقول يقول لأقتله ل ا كثره لما لقاش بأي ق المغريات و ك س ر ت الكلام ا ل ل ي ب يطرى للناس قال اه قال يبغى اذا ذا ان كنت مادحا أ خ و ك أ خ ا ك فلا ت م د ح ه بما يزيد ل أ ن ك تقطع عنقه إ ن م ا لما ت ق و ل و حاجات ب س ي ط ة كده قالت إيه أ ن ت بتقف ب ا ر و بتصبغ زي ما بقول فمن ولي قال أ ي ه يبقى ايه ي ل ق ى ايه يبقى ايه يبقى ايه ي ا ل ا خ ت ل ا ء ا ل ن ب ق ى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ايه يبقى ي ه يبقى ايه ي ب ق ايه ي ب ة ا ل ه ي ب ق ايه ي ب ايه ي ب ق ا ي يبقى ايه يبقى ايه يبقى ي ه يبقى ايه ي ب ق ايه ي ب ايه ي ب ايه ي ق ى ايه يبقى ا ي ن ي ب ت ى ي ه والتربي عندك م ح ب ة الله لان احنا عندنا الخوف والرجاء الخوف والرجاء بابان يقربان الانسان من الله عز وجل يبقى انت لما تقترب من الله هتحبه ولا مش هتحبه ايوه ويدعوننا ايه رغبه وكانوا لنا ايه、أيوة. ا ل ر غ ب ة في ان ربنا يزيدك والخوف من ان تبقى انت مخالف قال يبقى د و ل وسيلتين ب ي خ ل ك تلجا الى الله يعني ب ر ب عندك م ح ب ة الله عز وجل فاذا ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة من الوسائل اللي كانت في غير حراء محبه الله عز وجل ربنا ازاي قال احنا عندنا الرغب الطمع والرهب يعني بترغب فيما عند الله وترهب عذاب الله عز وجل ف د ل وسيلتين هيقربوك لمين لله. لله عز وجل قال ايوا خلي بالك قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما كان بيتعبد في غ ر حراء هو كان هيبقى عارف انه نبي ايوا لازم تركز على دي هو مش عارف انه هو ب ق ى نبي صح و انما ه إ ده ب ب ي ن لنا إ ن أ ي إ ن س ا ن بطبيعته لا بد أ ن يكون على ص ل ة بالله ف أ ن ت تب على صله بالله وقتيه ب ا ع ب أتبع النبي ق ى أنا ع ل ي الصلاة والسلام والكلام ده هاي ده جزاي قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زي ما قلنا ما كانش عارف انه يبقى نبي انما هو حب تلقائي باعتباره ايقن ا بان هناك اله يبقى يتقرب الى هذا الاله ل ه ل فيتقرب ب له ب ا ل ر غ ب ة و ب ا ل ر ه ب ة يخاف انه يخالف ويطمع ب ق ى ي انه يزداد في صواب الله عز وجل يبقى الوسيلة التانية اذا انت من الوسائل ا ل ل ي ب ت ع ب ر ع ن ه ا ت ى ا ل ا خ ت ل ا ف في غ ا ن ح ا ه ا ن و ك ا ن ب ا ن يان يان ا ن ي ا يان ي ا ل ي ا ا ن يان ا ن يان يان يان ي ن يان يان يان يان يان ي ا يان ي ن يان يان يان يان يان ي ن ي ا يان ي ن ي ت ن ا ن يان يان ي ن يان يان يان يان يان ي ا يان يان يان يان ي ا يان يان ي ا يان يان يان يان ي ا يان يان ي ا ا ن ي ا فمن ولا ايه انا ح ل ف ت بيمين اي ولم تكن ص ا د ق ة يبقى ا ذ ا اليمين الفاجره او ا ل ك ا ذ ب ة يسمى حنث يعني كفر بما قال يعني ما قالش كلام صدق يبقى كذب فاليمين ا ل ك ا ف ر ة او اليمين الحنس فيها ك ف ا ر ة ان ت ب ر و و ت ت ق و و ت ص ل ح بين الناس صح ولا ايه قال يبى ق إ ذ ن لو كان بار خلاص معلش ي كفار ولا عليه إ ن م ا الحنث ا يعني الكذب واليمين غير ا ل م و ا ف ق ة للواقع قال يبى ق عليها كفار يبى ق على ايه كفار إ ن م ا ك ل م ة يتحنث يعني يتعبد فين في غار حراء قال يعني هو كان بيتعبد كده على طول قال لا ده هو كان بيقتطع بعض ا ل أ و ق ا ت م ر ة ل ل ت ي ن م ر ة ع ش ر ة م ر ة كذا مكنش ا ا يزيد عن شهر صلى الله عليه وسلم أ ب د ا ً لان بعض الناس يقول لك دخل ا ل خ ل و مش هيطلع قال بعدين من ي أ ك ل ه ومن يشربه ومن يسعى على مصالحه فمن ولا ا س ي ق و ل لك الناس البعض النا... بعض الناس اه يقول لك احنا متصوفه ر قالها ق ا س و في الخلوه في الخلوه يعني, يعني اختلى برقمش م ا ش بس يبعد مثلا بالست سنين ولا سبع سنين من يعوله ومن يقوم على امره فعشان النبي كان بيه كده يتعبد وينزل شوف اهله عاوزينه ومصالحهم ويتزود عشان يروح والا بقى ت ن ز ل ه م ا ئ د ة من السماء ما كانش يعرف ان ه ه تنزل ولا كان يعرف لو كان يعرف كان قاعد وما نزلتش خ ا ل س فمن ولا ايه اذا عاوزين نقول انه عشان مابقاش فيه موالاه من بعد ا ل م ت ص و ف ة في انه يقول خلوه وينقطع الانقطاع كلي <تصفيق> قال لا المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على اذاهم أنت يعني الصبر ده مر ولا ح ل مر إ ذ ن على قدر ا ل م ر ا ر ة ت أ خ ذ الثواب إ ن م ا أ ن ت يعني مش عاوز م ر ا ر ة يعني لو عاوز م ر ا ر ة و عاوز ثواب ل أ ما هو لازم تبقى دي عشان تقبل دي فعشان كده ب نقول المسلم الذي يخالط والله إنه بيقول من ش ا يخالط ق و ل من ي الناس ويصبر على أ ز ا ه م خير من الذي لم يخالط الناس ولم يصبر على أ ز ا ه م والنبي ق ر آ قال لنا كده ت ل و ن ف أموالكم وأنفسكم ولا تعذب س م ن من ا ل ي ن قتوا ت ا ا ل ك من قبلك ومن الذين أشركوا إيه؟ بتعذب ولا م ن ا ذ ي ن أ ش ر ك و إيه ينكسير هذا والنه ولا بتعذب متعذبش وصبر ولا ما صبرش يجوا ا ل م س أ ل ة ك د ه إ ن م ا لو هو كان جاعد هناك ف و ق وما نزلش كان حد ا ي ع ذ ب ه ولا شاف حد ولا حد من شافه خ لا ص هو كده لا ما تجيش ب الدعوه ة ك د فهمين اكيد قال أ يبقى ي إ ذ ن إ ح ن ا خدنا جزئيتين في موضوع الخلوه دي في غار حراء إ ح ن ا بنقول إ ن الخلوه دي ل ل م ح ا س ب ة زي ما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة واللي رواه عنه عمر حاسبوا أ ن ف س ك م قبل أن ت ح ان س ب و ا م أحسن أن الناس تحاسبوا س س ن وإن أ و تتجنبوا ا ا ه قال ي ده ل أولى بها العلماء وده أو بها يعملون للدعوة الذين في حقل الدعوة. نعم حق سيد ح ض ر ا ل س ا د ه م و الكلام في ا ل م س أ ل ة دي ماكنش ا فيه ك ي ف ي ة م ح د د ة ل ل ع ب ا د ة و إ ن م ا أ ج م ل علماء ا ل س ي ر ة على أ ن ه كان يتعبد على البقيه ا ل ب ا ق ي ة من د ي ا ن ة سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يعني بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي كانت م ت و ا ر د ة عن سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و هي ص ح ي ح ة ما خشهاش ا ل غ ب ش كانت ع ب د عليها صلى الله عليه و سلم و عشان ك د ه ب ن ق و ل يا ح ب ي ب ن ا أ خ و ن ا فتعالي نباب الله ف تعالي ه قالوا التفكير ف ر ي ض ة إ س ل ا م ي ة التفكير ان أ ن ت تعمل الفكر ف ر ي ض ة فرضا في ان افلم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اياهم فباي حديث بعض الله و اياته يؤمنون افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وملام فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي انبتنا فيها من كل زوج بيت تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات محبى الحصير فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أ ن ا صببنا الماء صبا ثم شققنا ان اتشقى فانبتنا فيها حابا وعنبا وقضبا وزيتون ونخله وحدائق متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ي ف قال م ايها أنظر تعقل د ب ر و أ وتفهم ا ع ل و ت أ ش ي ا ء تخصك أ ن ت ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة من ديانه سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ما هو الطواف بالبيت و ا ل ح ج بالبيت كان موجود دخلوا بعض الغبش إ ن م ا هو كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام علي بن ابي طالب يتربى عنده ما سجد لصنم ن قط يبقى هو من باب أ و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبقى إ ذ ا هناك أ ش ي ا ء ما كانتش توافق هوى النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته قال طب وعلي قال عليه رضي الله عنه قال دا ل ي س صغير ص ب ي ومع ذلك ما ن ج ر ف ش لانه ت ر ب ى مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زي ما قلنا المره اللي فاتت انا ابني وابن ابني لما ب ش و ف و ن ي بصلي بيجي ت ن ط ب قدام عما صلي واعم مثل ما انا بعم فهمين ولا ايه فيبقى ا ذ ا هو عاش في بيت ا ل ن ب و ة و ل مره ذلك فلم يفعل يبقى النبي من باب اولم يفعلوش ماشيه يا ح ب ي ب ي طيب هو في ا ل ج ز ئ ي ة هنا عاوز يبين اللي أ ن ا كنت عاوز أ ق و ل ه إ ي ه هو ب ي ق و ل ه أ ن ت لما بتفكر قال أ ي و ة قال التفكير ده بينفعك أ ن ت كشخص يعمل تعمل به في ذاتك إ ن م ا عشان ت ب ل غ و للناس لازم تيجي لك ر س ا ل ة احنا نتكلم على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني هو كان بيتفكر قال ايوه قال ي ب ق ى اذن هو لما كان بيفكر هل معنى ذلك انه كان بيبني تفكيره ده على انه بيعد نفسه ل ر س ا ل ة لا ماكنش ا وعشان كده فرق بين التفكير باعتباره انه بينظر في ملكوت السماوات والارض قال اه وبين ان يبلغ وبين ايه ان يبلغ سيدنا ابراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل آه قال هذا ربي فلما أفل آه فلما ر أ ى الشمس ب ا ز غ ة ل ا القمر برضو آه قال ورمش قال هذا ربي هذا أ ك ب ر يعني عنه آخر حاجة عنه. فلما أفل قال اني بن امه ر بقى بالتبليغ ساب الكلام د كله لأنه يبلغ يعني معنى ذ ل ك أ ن التفكير يعود على ا ل إ ن س ا ن ومن ذاته أ م ا البلاغ فيبقى من الله البلاغ عن الله عز وجل مدى الكلام مفرق لما إنما والمعنى من بدل عند بقى يبقى يبقى أستاذنا قال كان البلاغ الله الإيه القرآن خلاص اللفظ ربنا وجل هو فيه هو عن قرآن قرآن يبقى عز ولذلك كان ل ك كتاب يكتب ا ل ق ر آ ن على طول إ ن م ا ا ل س ن ة قال اللي عاوز يكتب يكتب ولا ما يكتبش, ما يكتبش. الا بعد ان ثبت ا ل ق ر آ ن وكده قال وما ينطقكم من فيه إ ل ا وحي يوحى يعني عشان يكتب بعد كده عشان ما يختلطش ا ل ق ر آ ن بالسنه وده أ م ر معروف اما ب تجي تقرا ا ل ق ر آ ن بتلاقي أ ل ف ا ظ وكذا وكذا بالحرف وبالفتحه و ب ا ل ك س ر ما بتلاقي في ا ل س ن ة بتلاقي المعنى اه انما اللفظ قال ا قال عشان المعنى من عند الله واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ولا ايه ايوه اذا ده الكلام ب ا ل ن س ب ة لاختلائه صلى الله عليه وسلم في غيرها بدء الوحي قال ياه بدء الوحي قال ايه النبي لما كان بيتعبد في بر حراء قال ايوه هو ما كانش متوقع ولا واحد في المليون و ل ا واحد و ا في ي ل ل م ن ن هيجيله ه اللي جاله هيجيله ليه ل ا ل اللي ايه ل جاله قال جال هو بيتعبد ل ج ى جبريل عليه السلام خ د ه قال ايوه شافه خلي بالكم بقى من الكلام اهو شافوا شافوا يعني نظر اليه وراءه ولا ايه يعني اذا دي ح ا ج ة مش خيال خلي بالكم انا سبكره بركز على حاجات دي لانه في كلام علي ه يبقى اذا الكلام مش خيال ولا تهيئ قال لو كان تهيئ قال لا تهيئ ازاي ده هو خاض وعبطه عبطه ك ل م ة ضمه يعني عبطه كده قال ايوه انت لما بتلاقي واحد كده حبيبك وما شفتوش ا ن ز ا ن تعمل ايه ومش بس قال وتتك عليه قال يعني ا ل ح ر ا ر ة زي ده شوي صح ولا ايه وعشان كده يقول غطني حتى بلغ الجهد مني يعني ي ع م ي خلاص فمن ولا ايه يبقى امر خارجي ولا داخلي خارجي ايوه يعني ده واحد وده واحد صح ولا ايه قال ايوه فبلغ الجهد مني قال ايوه النبي لو كان م هي نفسه ان حقها ت ج ي ل ه كان ينبسط ولا ما كانش ينبسط انما روح مرعوب خلي بالكم من ك ل م ة مرعوب دي قال نعم لا ه ن ق و ل ل ك على ا ل هيئه حاضره مولان والله ع ن د ت وهقول النبع ص ن ارتعب ارتعب الواحد لما بينطرب لونه ب ت غ ي ر ولا لا、أيوة. وعشان ك د ه لما رجع للسيده خ د ي ج ة رضا الله تبارك ت ع ا ل ى عنها وقال لها زملوني زم ايه يا اخويا اللي جرال ما في ايه اللي مخوف خلي بالكو بقى من ا ل ك ل ا م ه قال خفتو على نفسي يبقى اذا ان حاجه تخوف اه انما لو كان م ت و ق ح ة ده صلى الله عليه ل م يبقى اذا اللي حدث للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مش خيال ولا ح ا ج ة غ ر ي ب ة ولا ح ا ج ة من ذاته إ ن م ا ت ن ي ن وجها لوجه وحصل بينهم أ ف ع ا ل هذه ا ل أ ف ع ا ل غيرت وجه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ر ع ب ت ه فنزل يقول لزوجته اعملي كذا كذا كذا قال أيواء هنا الكلام يا حبيبنا دا مش خيال من عند النبي ولا تهيؤ إذن إنه من عند مش ولا استعداد ان هو كان بيعمل كده عشان مستعد انها عاجه تجيله انا بعمل كده في الوظيفه باحسن و ا ك ت ه د قال عشان اعرف الترجيع تجيلي فيعمين ولا ايه انما هو مكنش ا ا عارف انو ج الترجيع جال ولا حاك صح ولا ايه يبقى ا ذ ا ده فرق قال ولما عبطوا ا قال يعني معناها ليست هيئا ولا خيالا وانما ح ق ي ق ة الحقيقه دي عملت ايه قال رعبت النبي عليه الصوت الصوت. فنزل قال لزوجته كذا كذا كذا شوفوا بقى الكلام هو يقول ان ه خفت ان يكون آ ت من الجن خلت بالك انا مولانة يعني هو ما فكرش ا ن ه م ل ك برضه فمن ولا ايه قول ات ل آ من الجن يعني ح ا ج ة جن قال اه يعني ح ا ج ة مش ملك ما يعرفش ان هو ه الملك جبريل عليه السلام ما يعرفوش. فاقول فهي ب ت ط م ن ه ا ن ت م تخافش جنيه و ف ت ا ع ي ه اه انك لتصل الرحم يعني راجل فيك الخصال ا ل ط ي ب ة ا ل ك ر ي م ة اللي ما ج ر ب ش لك الجن من ج ر ي ب ولا من بعيد صح ولا ايه و ا ل ل ل ه انك ت ص ل الرحم وتكسب المعدوم وتكر الضيف بل وتكر وتكسب وكذا خصال ذكرت خصال ك ث ي ر ة لتثبت فؤاد النبي الصلاه بس خاداته تعالى ر ح م فين انا بن عمي في ح ت ة ق ر ي ب ة من هنا ه ن ر و ح ن ز و ل ابن عمه د ه كلام لازم تخدبلكم منه اللي هو ورقه منه قال كان قد ت ن ص ر في ا ل ج ا ه ل ي ة تنصر يعني اعتنق ا ل ن ص ر ن ي قال م ش ا ع ت ن ق ه ودخل فيها كده زي اخر د ي ل فيها قال لا كان يكتب ا ل ع ب ر ا ن ي ة يعني كان ب ف س ر ا ل ت و ر ا ة ما في واحد يكون مسيحي النهارده يقول لك انا مسلم هل هو يبقى لا هل يبقى شيخ ازهر مثلا اي ولا يعرف قال اه فهو دا يتمنو دخل فيها قبل بعثه النبي ع ل ي الصلاه و ا ل س ل م قال وكان عارف قال شوفوا ترتيب ربنا ترتيب ربنا قال ايوه قال اشمعنا ده اللي و ر ك ابن ن ا و ف ل ده ابن عم خ د ي ج ة هم اللي تعلم ا ل ن ص ر ا ن ي ة ايوه عشان هيقول كلام بقى اسمع من ابن اخيك يعني جوزي ومتجوزني وانت ابن عمي وهو حصله كذا كذا فاحكي الرجل د ه كف بصره قال ايوه قل يا عم الحاج الا حصاد فقال له كذا كذا كذا كذا خلي بالكو ا بقى من التفسير قال هذا النام يعني الوحي او القانون اللي كان بينزل على الانبياء يبقى ا ذ ا عرف خلي ب ا ل ك و اهو عرف ان ه دي من بش مش ن عرف من النبي آه انما عرف ان دي من بشرات النبوة مبشرات ن ا ل ن ب و ة وعشان كده بيقول إيه هو بيقول عنده ت م ا ن ي ن وتسعين ليتني فيها جزع يا ريتني كنت شاب قال لي قال عشان ا د ف ع عنك اذ يخرجك قومك إ ذ يخرجك ايه فالنبي استغرب قال أ و ما خ ر ج ي ه م ق ل ما جاء نبي بمثل ما جئت به إ ل ا عودي في قومك العداء ينفصل وقالوا لو لو نزل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين هم يقسمون ر ح م ة ربك نحن قسمنا بينهم م ع ي ش ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض د ر ج ا ت لا ت خ ذ بعضهم بعضا سخريا و ر ح م ة ربك خير من العمل يبقى إ ذ ا هتيجي بقى ا ل م ن ا ف س ة هم فاكرين ان ا ل ن ب و ة ديا ملك ومظهر لا هم هيتخانقوا عشان كده إ ن م ا ده تكليف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وس ل م م ت ع ب وحاجه لا تطاق لا تطاق فليتني ا م م ه قال ل فيها جزع يعني ياريتني ابو شاب عشان أ ق ف معك وادفع عنك اذ يخرجك قومك ف قال نعم ما جاء أ ح د مثل ما جئت به إ ل ا عودي في قومه ا ذ ن بدء الوحي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين ب لنا إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن ليتحنث في غار حراء عشان ياخد مؤهلات او ياخد دورات عشان يصل الى اعلى الدرجات يعني الرجل الفقير ل ي اللي مش لاجي انت بتساعد وتحمل ا ل ك ل يعني الرجل المنقطع المنقطع المنقطع ملهش اهل يعني فانت بتبقى اهله وعشيرته و ت ق ف معاه وتكسب المعدوم الرجل الفقير بتتصدق عليه كل دي صفات من اخلاق النبي عليه السلام و ش ه ا م ة العرب اللي ك ا ن مشهورين بها ناشا حبيبنا فالكلام عندنا ا ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماكانش بيعمل قال اصل المستشرقين ق ا ل ل ي بالك و ل س ه السؤال بتاعك هنا م ع ن ا في ذهننا ي ن شاء الله س و ر ة جبريل المستشرقين ما بيؤمنوش بالغيب مش احنا قلنا انو الغيبيات بيمحوها من س ي ر ة النبي قال اه عشان يسهل التلاعب بنا انما لما تبقى فيه الغيبيات ما بيقدرش يلعبوا بنا فعشان كده هو قال ان ه الوحي ده اللي نزل على النبي عليه ا ل س ل ا م ده تهيؤ وخيال من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو كان بيعمل كده يعني كان بده ي نفسه د و ر ة ت د ر ي ب ي ة على انه هيعمل تشريع ويجيبوا للعرب والعرب هيساعدوه في انه يقيم هذا التشريع ا ل أ ف ك ا ر ه ي ب ر و ل ه ا ويعمل ه ا قانون زي ما انتم تعملوا في مجلس ا ش ع ب من اللي ح ط و ا الدستور ومن كذا وكذا وكذا فهم فكروا ب ق ى بالكلام ده إ ن ه النبي هو اللي ح ط و ا الدستور والقواعد من ذاته صلى الله عليه وسلم قال اه وها يمشى العرب عليه كل ذلك لم يحدث لانه حتى لما كان وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى لم يوافق اهله وجماعته لم ا و ا ف ق ش العرب كلهم على انه يبقى هذا تشريع من عند الله عز وجل ولذلك واحدا أجعل الآلات إلها لشانه عجل. يبقى إذن الكلام اللي احنا بيقوله بيقوله لأنه عجل إن إذن هذا يبقى على سدة قال لهم ان دي تهيئات وتخيلات من النبي واعداد فكري من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على انهم ه ي ح ط قواعد للعرب عشان ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة تمشي عليها ويبقى ا ذ ا دما ن ه ا ج م ق ا ل قال لان الواقع يكذب ذلك وعشان كدا م و ل ا ن هم قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شاف جبريل قال ايوا شاف في غار حراء قال ايوه شافوا في غار حراء كان صورته ايه ما ذكرش الحديث انما الحديث ا ل ت ا ن ي ا ل ل ي جه بعد انقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مولان قال الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاه والسلام يا عم هو بحسب بقى نفسه يا انا عملت ايه في حياتي انا عملت ايه في دنيتي ا انا اغضبت ايه في ايه في كذا في كذا في كذا في كذا ل ل ي جي قال لي ا ق ر أ وقلته انا ما لست بقارئ معتش جاي مجاش تاني هيقول لي ا ق ر أ ايه ولا عمل ايه مجاش فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر ست اشهر ا ل ر و ا ي ة ا ل م ع ت م د ة ست اشهر بعد ست اشهر ماشي خلي بالكم من ا ل م ح ا س ب ة يعني إ ن س ا ن لما يغلط بيندم ولا بيندمش فهو بيقول أ ن ا عملت ي أ ن د م عليه عشان اللي كان ده ومقطع يرجع تاني فكان يراود نفسه صلى الله عليه وسلم على إ ن ه يرمي نفسه من أ ي شاهق قال حزنا على ما ف ا ت ه حزنا إ ي ه اه وعشان ك د ه العرب ا س ت ه ز أ و ا بالنبي عليه السلام ما ودعك ربك رجعت ا ل أ م و ر ث ا ن ي فلما رجعت بقى يا مولانا إ ي ه اللي حصل قال وين ماشي كده سمعت صوتا فنظرت ف إ ذ ا ملك جالس على كرسي بين السماء و ا ل أ ر ض مره يا مولانا بقى يسد ا ل أ ف ق بجناحيه يعني استرى مش ش ا ف منها ح ا ج ة قال ل هو بس ا ل أ ف ق يعني المكان الفاضي المكان الفاضي خلفه ا ل خ ل ف ي ة بتاعت س و ر ة جبريل عليه السلام قال مش شايف منها الا صفته بس وجنحين قال أ ي و ه الحمد لله يا عم الحاج فاطر السماوات و ا ل أ ر ض جاعل ا ل م ل ا ك ه ي ه اولي ا ج ن ح ة مثنى وثلاثه ورباع يزيد بس طيب هو ده ا ص و ر ة اللي شافها بس قال له ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في ص و ر ة آ د م إ ن س ا ن قال عليه د ح ي ة ا ل ك ل ب يعني وجيه كذا وكذا جاء في صورته الرجل العرب ي اللي بيقول في الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد و بياض السيار س د ي د ش و ا د ا ل ش ع ب لا يرى عليه أ ث ر ا ل ص ف ر ولا يعرفه م ن ه أ ح د حتى جلس إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ س ن د ركبتيه إ ل ى ركبتيه هذه ج ل س ة العلم المتعلق جاعدين زي التشهد ا في ا ل ص ل ا ة وركبهم في رحبع وحط ايديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان يبقى في يا محمد عليك ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ خ ب ر ن ي ما ا ل إ س ل ا م قال أ ن ت شايل لا إ ل ه الا الله و أ ن محمد رسول الله و تقيم صلاه ا ل ت س ك ة و تصوم رمضان و تحج البيت ان ل يستطع سبب قال صدقت أ ي و ه ايه اللي ب ي س أ ل وعرف ا ل إ ج ا ب ة فعجبنا له كيف ي س أ ل و يصدق ا ل ج ز ئ ي ة الثانيه اخبرني ما ا ل إ ي م ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك و أ ن تؤمن بالقدر خ ي ر وشر حلوه امرئ بل ا ي صدقت فعجبنا له كيف اساله و ص د ق الثالث بك اخبرني ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه ن ر ا ك ل ي ه ا ل م ر ا ق ب ه لكنه منقول عليه فقال صدقت فعجبنا له كيف ا س أ ل ه وصدقه وانصرف يعني مش فالنبع ي ل س م قال ر د و ا علي ا س ا ا ل رغد كان بساند ي أ ل و ق ت ي جبو ه ق ا ل ت م س ن ا ه فلم ن ج د ه انا ل ببكى لغايه مشان ولا مولانا ق ا ل هاذا جبريل ل يكمل ا قاعد ن ع ي ي ده ج ب ر ق ا ل ك م ل ع م ك مردينكم م و لنبس ه ي أ ل و ا ي ا ن م ا ق ص د و ن ا ل سؤال لن ي ع ر ف ا ل ل ي مش ع ا ف م ا ش ا مولانا قال ايواء يبقى اذا الوحي ده قال ايواء بعض الناس ي ق و ل و ا ان الوحي ده كان الهام والنبي الهام وما شافش قال لا الهام ل ح ا ج ة والوحي اللي شافه النبي ح ا ج ة ت ا ن ي ة ما كان يبين ان يكلمه الله, إيه؟ الله الا ل ه وحيا او من وراء حجاب او يرسله ا ايه الاية جابت ل ل ث انما ل ل ر س و ل اللي هو جبريل اللي جيلي النبى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انما الوحيد هو ا ل إ ل ه ا م قال جيلي موسى م و ج ي ل النحل و ج ي ل كذا وكذا صح ولا ايه واوحينا إ ل ى إ ي ه أ ن أ ر ض ي ف إ ذ ا خفت عليه فالقيف اليم يعني مش تخاف عليه خذيف ي حضنك ولا حطيفه وجمجم و س د عليه ولا خزنه قال لا فالقيف اليم ولا تخافي ولا تحزن إ ن ا ردوا لك وجعلوا ايه أي و ع ش ا ن كده عرف الامر ن ا صعب لولا ان ربطنا على قلبها ظناها ورمت قال ربنا اوحى لا و ط م ن ه ا وقال لا م ا تخافيش فربط على قلبها وربنا اوحى للنحل ولا ما اوحاشي واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتهم الشجر المعاشون ثم كل, كل يسوك لربك من كل الثمرات ف ا س ل ك يسبل و ربك ي زولو لا يخرجون من طنا شرا مختلف ا ل و ا ن ه في شفاء لناس نعم يا سيد نعم بعد بعد أ ن حضر يسال بعد أ ن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى وشكا للسيد ا خ د ي ج ة وعلم ا ل ن ا س بذلك و خ ا ص ة المسلمين اللي كانوا أ س ل م و ا ب ا ل ن ف س المسلمين ويشويه الخبر فقالوا أن الوحي س ا ب ه يبقى في ا ل م ن ط ق ة دي ها؟ في حديث ماذا ن ا د ه لا ي ا م و ل ا ن ا يا م و ل ا ن ا ح ا د ث ة ا ل ا ء كانت في في ا ل م د ي ن ة يعني بعد ان ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشره س ن ة في م ك ة وراح قعد في ا ل م د ي ن ة على قدر ما قعد لانها كان قبل غزوه, بك... غزوة بدر يا يعني يا استاذنا حوالي ث م ن سنين فكيف ينقطع الوحي كذا بعد كذا انا أ ن ا بتكلم انا بتكلم عن انقطاع الوحي بعد النزول ا ل أ و ل م ر ة على رسول الله صلى الله عليه و س ل م و ع ش ا ن كذا ا ل ر و ا ي ا ت اختلفت مولانا عشان ع ا و ز ة تجمع دي ودي فقلنا إ ن المعتمد في الكتاب هنا ست اشهر بعد ا ل ح ا د ث ة ا ل أ و ل ى عبد بابنا عشان نفهم ح ق ي ق ة الوحي ملائكه الله عز وجل زي ما ق ا ل و ك في ا ل ع ق ي د ة ولا في التوحيد أ ج س ا م ن و ر ا ن ي ة لا ا ل ق د ر ة على أ ن تتشكل ب أ ش ك ا ل آ د م ي ة وعشان كدا الناس بتوع الغرب ل بيقولوا ايش معنى الوحي لما بيجي للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما حدش بيشوفه وهو ب ش و ف قال طيب الكلام في ا ل م س أ ل ة دي م ع ن ى ه ايه معناها انه مش معنى اللي ما بينشفش مش موجود هل انت دلوقتي شايف امريكا بتكلم عنه هل معنى ذلك مش موجوده ة اه يبقى اذا ليس كل ما يرى مش م ع ن ى ه انه ليس موجود وعشان كده بنقول إ ن ه ا ل إ ي م ا ن بالغيب عندنا بيعوضنا ا ل ج ز ئ ي ة دي و أ ن ا قلت م ر ة إ ن ه كل واحد منا له ق و ة إ ب ص ا ر خ ا ص ة ب ه صح ولا لا لو أ ن ا عندي ضعف نظر أ و ق س ر نظر أ و طول نظر بعمل ن ظ ا ر ة لتقريب أ و ت ب ع د المسافه قال إ ن م ا برضو لها م س ا ف ة م ح د و د ة فخارج ا ل م س ا ف ة ا ل م ح د و د ة يخضع ل إ ر ا د ة الله عز وجل اللي هي تبقى من عالم الغيب فهم عاوزين يضحكوا علينا وقولوا لا ي قلهم و انتم بتكذبوا أ ن ف س ك م ليس كل ما يرى بدل مش م ر أ ه يعني مش م و ج و د لا هناك أ ش ي ا ء لا ترى و م و ج و د ة وغير كده يا س ت ا ذ ا ن ت عندكم الجراثيم والميكروبات مش في الجو هي معناها ى ذلك لا ان احنا ن هي مش موجودة ر ب أ ع ي ن ن ا المجرد و ب ن ح ط ه ا تحت المجر يعني المكبر بكذا ضعف كذا كذا كذا ق ا اغلبنا انما كوني لام اراه هل ا ن ك ر و ج و د ه ا خلاص بس هو هذا الكلام فنحن نركز على ا ل ج ز ئ ي ة دي إ ن إ ح ن ا ب نبقى فاهمين إ ن ه الغرب عمال يحاورنا عشان ي ك و د ن ا بعيد عن الغيبيات ل إ ن ه عارف إ ن ه الغيبيات أ و ل ح ا ج ة الذين يؤمنون إ ي ه بس فهو عاوز ي ب د أ على دي انقضى على دي قال لي كل ح ا ج ة عنده بقت بعد كده س ه ل ة فعشان كده احنا بنركز على ا ل ع ق ي د ة ا ل ع ق ي د ة هي دي ع ق ي د ة المسلم يبقى اذن الواحد ة شيء موجود وبعث و منزل على ا ل أ ن ب ي ا ء السابقين باعتبارهم يبلغهم ر س ا ل ة الله ه يبلغهم ي لسالة الله قال عشان كده لما جه الوحي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له كذا كذا كذا قال يبقى الكلام ده مش من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عليك آ ه يعني ما فيش تشريع خلي بالكم ا ل إ ي م ا ن بتاع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا التشريع بس عشان ما حدش يخبط ا ل م س أ ل ة يقول له هو مؤمن وشرع من ع ن د قال لا الايمان ايوه هو مؤمن انما التبليغ دي م ه م ة الرسول يبقى من عند العزا ل اللي هو التشريع يعني يقول حلال وحرام يبقى من عند ربنا انما هو جيب ح ا ج ة من ج ي ب ما يقدرش ولو ت ق و ل علينا لاخذنا منه بجميل ا ل ثم ل ق ط ع ن ا منه الواتي فما منكم من احد ا عنه حاجتين ما حدش يقدر يحوشه عنه ما انت لو حد بيضرب حد تخش و تتحجز ده عن ده و تاخده و تبعد عن انما ل ده اه او قل فما منكم اه فعشان كده تبقى ا ل م س أ ل ة م ح س و م ة م ح س و م ة في الوحي فده ع ا و ز ة ك ر ا ء ه متانيه منكم عشان انا قلت الاشياء ا ل ا س ا س ي ة والحاجات ا ل ت ا ن ي ة تقدروا تصلوا ل ي ه ا واللي عاوز ح ا ج ة يبقى يسال ا ن شانه ماشي ح ب ي ب طيب عشان بقى ن ب د أ في درس جديد بعدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين سيدنا محمد ا ل نبيل ن و ع ل ا ه ل ه وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم الله مبارك على سيدنا محمد على وصحبه وسلم أخونا فترة رسول فترة وكفين على نبي نعم وبعض الإخوة الفترات تكون تكررت انقطاع إ ن م ا احنا بنتكلم عن انقطاع الوحي بعد المزوله على المره الاولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيعينا في الجزئيه دي إ ن ه بنقول انقطاع الوحي بعد ا ل ف ت ر ة الاولى أ و المره الاولى ا ل ن ز ي نزل فيها ك ب ر ي ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماش ح ب ي ب ن ا طيب هو الوحي نزل بعد كده ولا ما نزلش نزل يبقى اذن إ ح ن ا عاوزين نقول إ ن ه ا ل ف ت ر ة اللي انقطع فيها ا ل و ح د قد تكون و ا ح د ة وقد تكون مكرره ة ماشي يا مولانا اللي الفرقهاء علماء السيرة اختلفهم بعضهم قال شهر وبعضهم قال يوم بعضهم قال وكذا قال إحنا ما يعنيناش ده كله. إحنا يعنينا انقطاع قال أيوان كله للوحي للوحي فيه شهر أربعين شهر قطع بعضهم بعضهم بعضهم ده أو يوم ستة إنه قال لي انه دير ف ت ر ة عشان يبين إ ن ه هذا أ م ر من عند الله وليس في إ م ك ا ن ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقوله هيك فمين هي يعني عشان أقرب فعشان بنقول الوحي أي الوحي عما تعالى عشان فعشان بعد أنا بنقول إنه ونزل مش المساء استمرار تحتده كده بقولها ولا بقى؟ أقرب ذلك كده ونزول الوحي بعد ذلك واستمراره دليل على أ ن الذي جاءه ملاك ولم يكن من عند محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه نزل بعد كده عشان نزل عليه ا ل ق ر آ ن نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي م ب ي ي ب ق ى إ ذ ن الوحي لما كان ينزل ع ل ى النبي ع ل ي الصلاه و س ل م ي ب ق ى إ ذ ن ده مكنش ا ايمان إ ن م ا جاي بقى تشريح, جاي تشريح. ينسينا عن سؤال, يجيب له الجواب. ينسي لعن سؤال ويسيبه مفتره ا ل ج وينزل ا ب س السؤال ي والنبي يجاوب ن عن من عنده ن ا و اللوم والعتاب من الله عز وجل لرسول صلى الله عليه وسلم لفى التشريع مش من عند رسول الله صلى الله إذن إن عشان يبين دع ذاته وإنما بإبلاغ له من الله ماشي حبيبنا؟ واضحة عليه مش من وسلم الجزية طيب عندكم اربع حاجات كده تبغو تجروها في اخر ا ل ص ف ح اللي هو بقى الكلام ب ت ا ع ا ل درس النهارده ة البعثة القسم الثالث الى ل من ج النجوة ر الفترة الهجرة ة التانية البعثة البعثة قال قبل بقى احنا اتكلمنا ما واتكلمنا اللي الميلاد الى على بنتكلم الى واحنا عن من من هي قال من ا ل ب ع ث ة إ ل ى ا ل ه ج ر ة يعني من بعد أ ن أ م ر الله عز وجل ن بتبليغ ي ه ب ا ل ر س ا ل ة إ ل ى أ ن قبضه الله عز وجل قال دي م ر ح ل ة و ا ح د ة قال أ ي و ه لا هي دي المراحل التي مر بها مرت بها ا ل د ع و ة في ح ي ا ة رسول ا ه صلى الله عليه وسلم من البعثه ل غ ا ي ة الهجره ة و اثنين من الاربعه المذكورين ل أ ن ه كتب هنا مراحل الدعوه ا ل إ س ل ا م ي ة في ح ي ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كتب اربعه دول أ ر ب ع ة دول يعني من مبعثه صلى الله عليه وسلم مش ل ل ه ج ر ة بس إ ل ى وفاته صلى الله عليه وسلم إ ن م ا بدل هنتكلم ا عن الهجره يبقى ن أ خ د الاثنين ا ل أ و ل ي ن عشان لما تيجوا ت ق ر و عارفين تبقوا عارفين ايه بس طيب الاثنين ا ل أ و ل ي ن الدعوه سرا والدعوه قهرا دي الاثنين ا ل أ و ل ي ن لما امر ب ا ل ه ج ر ة صلى الله عليه وسلم الاثنين اللي بعد كده اللي هي الدعوه جهرا مع قتال ا ل م ع ت د ي و ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل د ع و ة جهرا مع ك ت ا ل المعتدين و ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة ا ل د ع و ة جهرا مع ك ت ا ل كل من وقف في سبيل ا ل د ع و ة امتنع من الدخول في ا ل إ س ل ا م يبدأ تندولي عليهم يبدأ عندي اثنين بعد المرحلة الهجرة إذا المقصود هنتكلم ايه هم الغيت ا ل ه ج ر ة قال ا ل د ع و ة سرا و ا ل د ع و ة جهرا ايوا ا ل د ع و ة سرا خذت ثلاث سنين يا مولاي و ع ش ر ة جهرا اللي هم فيهم العذاب الوانيا ناس حبيبنا ا ل د ع و ة سرا قال يعني ايه ا ل د ع و ة سرا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زي ما ا خ ن ا كان بيقول دلوقتي جبريل في ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة لما قابلوا في السماء قالوا أ ن ت رسول الله وربنا قال بقى في ا ل ق ر آ ن يا أ ي ه ا المدثر قم آ ه يعني ما فيش بقى نوم ولا وخم ولا عن استراحه ما فيش حاجه ا س ت ر ا ح ة المحارب معندناتش ا قم ف أ ن ذ ر قال ي ن ز ر مين استنى, استنى. حاضر يا مولان ا ل ا ث ن ي ن موجودين بس واحد بعد واحد هو لما يجي يدعي قال ايوه هو خلي بالكم الكلام اللي انا هقولو هو ب د ل ع ا ر ف ا ن ه رسول من عند الله عز وجل قال ياخدهم قفش كده وقولهم ي ل كلكم مع بعض ولا اللي ع ا ر ف و ا ولا اللي مش ع ا ر ف و ا ايوه عشان كده قال ا ل د ع و ة سرا ا ل د ع و ة سرا ا ل ي ه قال عشان يعمل ا ل خ ل ي ة اولى ا ل خ ل ي ة الاولى دي يعني في علاقات م ت ي ن ة صديقي حبيبي كذا كذا قال ي ب ق ى اذن دولي انو الاولى يعني لما اخذت بتعبئه زي ما انتم بتقولوا ب ا ل و ن ة اختبار ايوه عشان ن أ س س قال ايوه ا ل ا خ و ا ن ولا بتوع النور ولا بتوع اي د ع و ة قوم كده طبوا علينا زي القدر المستعجل ولا عملوا خلايا الاول بس اللي انتم بتقولوا عليها مقصد تعبير ع ش ا ن ما تروحوش كده ولا كده قالوا بالرب كوادر, بالرب كوادر قال يبقى إ ذ ن ا ل د ع و ة سرا دي قال أ ي و ه هو كان عارف إ ن ه أ ص ب ح رسول و ع ر ف ب د ل رسول ومن عند الله قال عارف إ ن ربنا معاه صح ولا لا إحنا إحنا الإمكانيات المتاحة المتاحة عشان ناخدش يعني الإمكانيات ما الأمر قال قال لا لازم تعمل الإمكانيات المتاحة أولا تاخد بالتدرج الإمكانيات المتاحة أولا قال أيوة الدعوة سرا قال تعمل أيوه آه من ي بقى اللي ه ي ق ب ل ا ل د ع و ة سرا اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ماعندهش عائق من ان ه يخش ا ل د ع و ة لان كبراء القوم و ع ل ة القوم دول قال دا يبقى دا عندهم عقبات وعمرهم ما يسمعوا كلام لانه عاوز يحتفظ بمنصبه ب ل ي ز ي د صح ولا ايه فانت لما تسحب ا ل ب س ا ط من تحت رجليه هيقولك ل خد البساطه ه و ولا هيديك له كوميتين بس و ا ح د ة أ و ف ر و و ا ح د ة م س ت ط ي ل ة و ض ي ع الدين وانا متعرفش ا م ل ا ك م ه ب ر ض و طيب خ ط ة ف ي ه ا ومستقيمه ووفر <تصفيق> فعشان كدا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ابتدا دعوته سرا من اللي يقبل ا ل د ع و ة دي من ا ل أ ر ض ي ة اللي ي نزرع فيها ا ل د ع و ة اللي م ل ه م ش تطلعات و امال ل أ ن ه اللي د ي تطلعات و امال عاوز يركب على دماغك أ ن ت انما اللي ما عملوش تطلعات و امال هيقبلها و هيمشي م ع ك واحده واحده وعشان ك نبي لن يستجب له في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة إ ل ا الفقراء الفقراء وال... أمولا. ب... هم والمستضعفين هم م و ا ل الفقراء والمستضعفين وعشان ك د ه ا ل د ع و ة لما ب د أ ت سرا قالوا جل... لي اللي يقبلوه جل... لانهم ما ط ل ع ه م ش تطلعات ولكن يجب ان يكون هناك ادنى ويجب ان يكون ل ا ا هناك ادنى ر ويجب س ان يكون ه ن ا ل ا ايوة ي ب ق ى اذا المستضعفين و ا ا قال ل ف ق ر ء ي و دولي ة قال هم ت ب ا ع ا ل د ي ا ن ا ت ك ل ه ا بلا ا س ت ث ن ا ء ن و ق و ل له و د و ء وسمنه كل كل كله غ ت لما ج ا ن ت سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زي ما ق ا ل أ خ و ن ه وما نراك التبعك إ ل ا الذين هم أ ر ا ض ي ن ن ب ا د ي ا ا ل ر أ ي صح ولاي قال أ ي و ا ويقوم صالح قال الذين استكبروا لسانه امنتم قالوا إ ن بما وسل بهم قال الذين استكبروا إ ن بلذي ا أ م ن ت م به كافروا يبقى على النقيض على طول دول هيؤمنهم دول مش هيؤمنهم صح ولا ايه يبقى إ ذ ا الفقراء والمساكين والناس اللي هم ا ل ط ب ق ة ا ل ض ع ي ف ة دي قال أ ي و ه قال هم دول اللي بيؤمنوا اصحاب أ ت ب ا ع ر س ا ل ا ت جميعا من دي سنه الله في الكون قال لي قال لي إ ن دول ملهمش ا تطلعات وعشان كده لما تيجي ت أ س س ح ا ج ة قال جيب واحد عالابيض عارفينها عالابيض يعني يا دي المصيبة السودة خام زي ما قال ا خ ا م ي ع ن ي خام يعني م ا ع ن د ه ش تطلعات عشان يبى ق كذا وكذا وكذا هو راجل في حاله قال يبى اذن ي ق و ل عليه رجل مغمور يعني في حاله كده وما ع ن د ه ش صيت ولا كذا وكذا إ ن م ا لكانه صيت يقولك لك ل انت و خ د ن ا عشان أ ن ا م ي و ا ج ه ه وكذا وكذا انت و خ د ن ا عشان أ ن ا رئيس كذا انت و خ د ن ا لا ما هو بيعملوا كده في ا ل أ ح ز ا ب يا مولاي اللي على, ال... على راس ا ل ق ا ئ م ة مين فلان معرفش ا ايه وفلان معرفش ا ايه قال عشان عاوز يقال لا ما و ما... م تنزرعش معاه ولا تنزرع معاه اي ليه لانه هتبقى يقولك لا اعملني وكيل اعملني وزير اعملني غفير ه ت ب ق و ف ي ش ت ب ا ك تاخد انما لما يجيبوا خ ا م ا بيض كده قال ت ش ك ك و زي ما انت عايز م ا س ح ب ي ب ن ا فهذه ا ل د ع و ة سرا قال ايوه ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم ق امن ل آ به الضعفاء والمستضعفين م ل ل ي عندهم اخلاط من العرب ومن العجم زي بلال وصهيب ا ل ر و م وكذا قال يعني مش كله عربي يعني فيش ع ص ب ي ة فيش ايه عصبيه لانه لما يبقى عندك تشكيله يعني قالوا انتم بتعملوا مؤتمر عالمي قال كل, فيه كل الأجناس ايوه في كل الاجناس والاخلاق رجاله وستات ايوه كان في اول ا ل د ع و ة رجاله وستات عربي وغير عربي ايوه عربي وغير عربي بلسان مختلف ايوه بلسان مختلف بصياب الروم وبلال الحبشي وكذا وكذا قالوا ا ذ ا دي د ع و ة ع ا ل م ي ة من اول خبطه ف ي من اول خبطة فيه طيب ويبقى كله فقراء وكده خلاص قال لا اصحاب النبي اخي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفاقه في السن زمايله ابو بكر وعثمان وزبير بن العوام وكذا ك ذ ا قال ايوا اللي في سن اللي عارفين اللي مخلطين يعني مش كلها فقراء وبس لا قال برضه في ناس لا ميزات قال ايوه بس مش لهم تطلعات مش لهم ايه تطلعات ده م ع ن ايه ه قال د ع و ة في ا ل س ر قال عشان كده ربنا اختار ل ل ن ب ع ل الصلاه والسلام هؤلاء القوم قال أ ي و ه عشان يؤمنوا جالوا ت ش ك ي ل ة جالوا تشكيله جال فقراء و أ غ ن ي ا ء ومستضعفين وعبيد و أ ح ر ا ر وكذا قال أ ي و ه كل المجتمعات م ش ك ل ة بكل واحد زي ما انت ب ت ق و ل و نحط في ا ل ق ي م ة ا م ر أ ة ونحط في ا ل ق ي م ة اكسلارج ونعمل كذا كذا كذا قال عشان تبقى يعني كوكتيل عشان كوكتيل وخلاص ينغل انا ل هينجح هينجح ومش هينجح عنه مناجح ا ما, ما يهمناش الكلام فيبقى ا ذ ا انا عندي الكلام في ا ل د ع و ة في الدعوه انا بتكلم في د ع و ة مليش دعوه للموضوعات ا ده داني ب السياسة نيها مش ل السياسة س س ي ازاي ا انا ة ابو و إ ذ ا لم ت ك ن د ي ن ي ا ً و س ي ا س ي ا ً ت ه ز مسيا ي ا لن ت ك ن م س ي عند ا ل ج ت ك و ي ق و ل لن ت ك م ا ش ي ئ ا لن ت ك و س ي ا س ي م ا ل م ي ن بقى ا ل ل ي ه ي د ي ر ه و ن ج ي ب بقى أ ف ل ا ط و ن مسيا سيئا لن و ل ا معرفش م ي ن خ ل ا ص بقى ل ل لن تكون ا ب ق و ا ل ك ع ل ى و ا ح د عمر ل و ن مسيا سيئا لن ت ج و ي ب ل ي و ا ح د م ن ه ن ا <تصفيق> فعاوزين الكلام يبقى ب ا ل أ م ر فيبقى عندنا ا ل د ع و ة سرا قال لان ربنا أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يبلغ دعوته ك م ف أ ن ذ ر قال أ ي و ة قال يبقى دي امر أ م إيه عام إ ن م ا النبي ما بداش أ ش ب ل ع م م ما و ب د أ بالعموم مبادأش و ل ا ن ي ب ي ن ل ن ان احنا ن لما ج ي على الامر قال قال اه ه ن ب ي ن الامر ا ل و ل قال اه. كده وبعد ز ي ما قال خ و ن الامر ا بالخصوص. قال هو في ص ع خ ل ب الامر ي ب في الخصوص ع بما تؤمر يبقى امر عام اه يعني الكلام اللي انت كنت بتقوله سر من ثلاث سنين قال ايوه هو كون حوالي ثلاثين واحد و ا م ر أ ة يعني عدد ب ر ض و كلش قال ايوه قال بقى ا ل ع م ل ي ة عاوزه ن ج ل ة ا ل ن ج ل ة فاصدع بما تؤمر يعني صادع بالحق يعني جهر به يعني اعلى صوته به يعني بلغه للناس النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نزل عليه الامر م ا ج ع ت ش صعد على جبل أ ب ي قبيس يا بني فلان ب د أ ي ن ا د ي على القبائل وعلى البطون وكلهم تعالوا تعالوا تعالوا م ن ظ م عمك انت عاوزنا ليه قال انا عاوزكم عشان تقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ت ف ل ح و هو الأول قال لهم أنتوا لما ب ج م ع ك م لحاجه ة أ ن وانتم ر ف ي ن كذاب قالوا لا احنا من لم نجرب عليك كذبا قال طب لو قلت لكم ان ي في قبائل جاءت غير عليكم هم وراء الجبل أ ك ن ت م مصدقين قالوا نعم قال بدل ان تصدقوني في القريب المحسوس خلي بالكم ا من ك ل ا م بدل ان تصدقوني في القريب المحسوس فصدقوني فيما جئت جئتكم به من عند الله عز وجل قولوا تفلحوه لا إله إلا الله、تفلحوه. اللي هما لا يود ولا دول. فنزل س قول الله عز وجل ما اغنى عنه ماله وما كسب ساصل نارا ذات لاب و ا م ر أ ت ه ح م ل ت الحطب في جيده حبل من المسجد وبعدين ربنا قال وانذر عشيرتك ه الاقربين وأنذر عشيرتك إيه؟ يعني مع هذا العموم ي ب ق ى ل ا ز م فيه تكرار يعني ق ر ي ب ك مسؤولين منك مش لكي قلت و امر عام وانا خ ل ص بس و أ بلغته لا ولذلك ا ل ق ر آ ن يقول و أ م ر أ ه ل ك ايه ما قالش أ م ر الناس كله اه يعني وتواصوا بالحق وتصبروا صلي صلي ما صليش انت ممكن متقبلش ا بعد كده انما اهلك اللي ملزومين معك هه و ا س ت ب ر عليها يعني م ر ة اثنين ث ل ا ث ة كل ما ب ت ق ب ل ه ص ل ي صح ولا ل ي ه لانه مسؤول منك م س وانغر عشيرتك ا ل ا ق ر ب ي ن جمعهم بطول ر ض و ب قبيلته هو صلى الله عليه وسلم يابني عبد من ا ف ي ا بني ز ه ر ي ا بني、جمعهم. قال ج م ع ه م قال أ ي و ل ا ك ا ز م كذا كذا هو ق ا ل ل ا ز م كذا كذا كذا كذا ذ ا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ك ذ ن كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا ك كذا يعني مش انت عندك ح ص ا ن ة و الباقي يروح الا لا لا كله سواسيه د ع و ة للجميع وانذر ا عشيرتك الاقربين قال يبقى جمعهم ا ي و ة وبلغهم هذا الامر ا ي و ة بلغهم هذا الامر يبقى ا ذ ا ا ل د ع و ة الى الجهر ب ا ل د ع و ة قال ا ي و ة قال كان م ر ح ل ة م ت ق د م ة قال ايوه متقدمه وبيبين هنا بقى يا مولانه انه الانسان في ا ل م س ؤ و ل ي ة قال لازم ي ب د أ ب أ ه ل ه اللي عايشين معاه في البيه اللي هو ا ل أ س ر ة وبعدين قال ي ب د أ بتبليغ ا ل د ع و ة إ ل ى جيرانه و أ ق ا ر ب ه اللي هم بعيد ش و ي قال أ ي و ة قال وبعدين قال يدعو البلد اللي هو حاكمها والبلاد المجاور م د ه اللي احنا بنقول عليها المسؤوليه ة ي المسئولية فانا مسؤول عن اسرتي م س ؤ و ل ي ة ت ض ا م ن ي ة بمعنى انه لو ما بلغتهمش يبقى العقاب علي ه معاهم ش يقول ل ا ت ز ر و ز ر وزر لا ا ت ز ر ك وزر اخرى قال لي انت م أ م و ر بالبلاغ لمين مش قال يا ايها الذين منقوش ايه بس بس هاو ديال كلام يبقى اذا ا ل م س ؤ و ل ي ة مش يقول لك ن ف س ه وخلاص وينجي لك ا ل ط ف ا ن حطت ابنك ت ع ت ا ج لك لا لا لا ما ماعندناش الكلام عندنا ا ل م س ؤ و ل ي ة تضامني يبقى ا ل م س ؤ و ل ي ة قال ايوه نفسك قال اه واهلك قال ايوه قالوا ل م ا تبقى بقى د ا ع ي ة من تدعوه ولا ما تدعوهم شي ء ايوه يبقى اذا وعشان كدا ربنا قال والمؤمنون والمولات وبعضهم ايه ي أ م ر و ن بايه وينهون عليه بس هذا الكلام اللي يبقى ا ل م س ؤ و ل ي ة عندنا هنا م ت ع د د ة متعددة, متعددة قال جاء في شخص النبي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لازم تتعدد ا ل م س ؤ و ل ي ة في جانبه ثلاث مرات م ر ة ل أ س ر ت ه و م ر ة ل أ ه ل ه و م ر ة ل أ ه ل بلدته ا ل ب ل ا د وكذلك الحاكم للبلد اللي هو فيها أ ه ل والبلد اللي هو فيها والبلاد ا ل م ج ا و ر ة عشان يبقى مسؤول عنهم ماش كده ح ب ي ب ماش ولا لا أ ي و ة يبقى إ ذ ن د ا في ا ل د ع و ة جهرا ا يبقى ا ل د ع و ة جهرا ا قال أ ي و ة هنبتدي ندعي جهرا ا قال ه ي ب د أ بقى الكلام اللي مش مظبوط اه ا ف ا ت ا ل ن ف س ه اه اه, آه. ر فعشان كده نقول إ ن ن ا مطالبين باننا نقيم د ع و ة الله عز وجل يا أ ي ه ا ر س و ل بلغ ما انزل إ ل ي ك من ربك ي ب ق ى إ ن عليك إ ل ا البلاغ قال أ ي و ه تبلغ قال وتبلغ بس قال لا لا بد أ ن تكون ق د و ة ل أ ن الكلام ح ا ج ة والعمل حاجه تانيه صح ولا لا م وما تعمل شبه قال حصره ا اللي جايله كلام ماينعملش به يبقى حصره ا اللي جايله فمن ولا ايه ايوه فاقد ايش ا ل ع ق ي تتكلم قال لك تتكلم من هنا للصبح قال مش ه ت أ ث ر انما لما ما تتكلمش وتعمل عمل قال ايوه وعشان كده قال إ ل ا الذين امنوا ايه آه. ان ا ل ذ ي ن امنوا عمرو صالح كانت لهم جنته في الدرسون ان ا ل ذ ي ن امنوا صالحين ربوبي ايمان تكلمت عمرو ف ج ن ت ا نعم يغازلون ل م ي ذ عمل ويانقص ايمان بزيد يزيدوا بطاعه و ي م ق ص و ا بالمصري واللامحتش كلام طيب يغا ل إ ي م ا ن بزيد وينقص غاي يغازيد وينقص بزيد بالعمل وينقص ب ا ل م ص ي ي ع ن ه يجب ان يكون ه ن ا ل م ع ص ي ل ا ء ا خ ر ا لانه ي ج ي ان ي ا ل ك ر ب ب ا ت ن ق ط ع هناك ت ب اشياء ل ا بتنقطع تتوب ت ر ع لانه ك ل ي ج م ان ترى ا م ك و ن هناك ل اشياء ا خ ر م ب يقولون ن وبأيمانه أيديه ي ربنا أ ت م م لنا ن و ر ا و ا ف ر ا ومن لم يجعل الله له نورا ه اي و لازم نفهم الكلام ب ده فيبقى إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن يزيد وينقص ب ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة و ا ل ط ا ع ة عمل و ا ل م ع ص ي ة عمل فاحنا عندنا العمل العمل الإيمان ده ربنا عليه محدش بينك وبين ده هيفتش、علي. وكانت ع تلك المجد ل ا التي هل تتعامل معها في المجد التي ك ت أ ع ا م ل ا ل ن ا س على ا ل ظ ا ه ر و ا ل ل ه ي ت و ل ى ا ل ص ر ا ف فيبقى م ل معها م في ا ل ش ر ع ع ن د ن ا ت د و ر ع ل ى ا ل ظ ا ه ر ا ل ل ي ه و ا ل ل ل ع م ا ل ي هو ا ل ع م ل ل ا ع ق ي د ة بينه بين ا ل ن ه و ت ع ا ل ى م ا ش ح ب ي ب ن ا ماشي ولا ايه、طيب. اي سؤال بك او استفسار نعم ها? حد ب عاوز ي س أ ل في ح ا ج ة ولا محتاجه ة طيب. ها؟ فرق ايه يا أ س ت ا ذ يا أ س ت ا ذ يا أ س ت ا ذ يا أ س ت ا ذ يا استاذ هذا ليس كلاما بنقول ده قران يا ن استاذ ما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ا ب أ م ر الله مش فراق ي بدينه انت ب ت أ ي د ي ع ن ي أ ن ا أ أ ي د يا أ س ت ا ذ كان ا ل أ و ل ى بك